تعالوا يا أولاد، نتعلم ترنيمة جديدة ترنيمة جديدة بكلمة <بجنمت> بطرس؟ ممكن اقولها معاك؟ لو عارفها أقول معايا بطرس راح يصطاد السمك بطرس راح يصطاد السمك بطرس راح يصطاد السمك في البحر الكبير طول اللي ما اصطادش حاجه طول اللي ما اصطادش حاجه طول اللي ما اصطادش حاجه في البحر الكبير يا قال له اوعى تخاف يسوع قال له اوعى تخاف يسوع قال له من البحر الكبير يا صاح قال له ارمي الشبكه يا في البحر الكبير بطرس اصطاد مليون سمكه بطرس اصطاد مليون سمكه بطرس اصطاد مليون, مليون سمكه من البحر الكبير <تصفيق> عجبتكم دي يا اولاد تعالوا نقولها مع بعض كمان كلنا بطرس راح يصطاد تروس راح يصطاد السمك وتروس راح يصطاد السمك في البحر الكبير طول اللي ما اصطادش حاجه في البحر الكبير يساع الله يساع الله يساع الله من البحر الكبير يساع الله ارمي الشبكه شبكه ارمي في البحر الكبير بطرس بطرس اصطاد مليون سمكه بطرس اصطاد مليون سمكه بطرس اصطاد مليون سمكه في البحر الكبير بطرس شطر ربه كتير بطرس شطر ربه كتير وبطرس شطر ربه كتير على السمك الكتير والكثير شاطرين قوي